نأخذ شيئا في الصرف بسم الله الرحمن الرحيم أخذنا في درس الصرف همزة الوصف أخذنا أنها زائدة ثم استطرد المؤلف إلى مواضعها وكيف النطق بها استطرد إلى ذكر مواضعها وإلى كيف النطق بها فذكر أنها في الحروف لا تكون إلا في أو أم الحميرية التي بمعناها ثم قال ثانيا موضعها في الأفعال قال الأفعال ثلاثة انتبه الأفعال ثلاثة ماض ومضارع وأمر أما المضارع فلا تكون فيه مطلقا لأن المضارع نحو أفهم ونفهم ويفهم وتفهم يبتدئ بأحرف معلومة متحركة ابدا يعني دائما متحركة وهي همزة المتكلم وهي همزة قطع أو النون أو الياء أو التاء فلم يحتاج إلى همزة الوصل لأن همزة الوصل يحتاج إليها للتوصل إلى النطق بالساكن الثاني, الثاني قال وأما الماضي فلا تكون في الثلاثي نحو أمر وأخذ لأن همزة الوصل زائدة والثلاثي كله أصول أمر أخذ كله أصول وهمزة الوصل ماذا؟ حرف زائد قال ولا تكون في الرباعي نحو أكرم وأعطى لأن الرباعي المزيد بهمزة ليس منه إلا وزن واحد أن انتبه للتعليلات لماذا لم تكن همزة الوصل في الرباعي؟ لأن أهزان الرباعي معلومة والرباعي المزيد بهمزة في أوله ليس منه إلا وزن واحد وهو أفعل وهمزته قطع وإنما تكون في الماضي الخماسي نحو مطلق والسداسي نحو استخرج إذن لا تكون في مضارع ولا في ماضي الثلاثي ولا في ماضي الرباع وإنما في ماضي الخماسي والسداسي وإما الأمر فتكون في أمر الثلاثي نحو ضرب وفي أمر الخماسي نحو انطلق وفي أمر السداسي نحو استخرج ولا تكون في أمر الرباعي بل هي في الرباعي همزة قطع نحو أكرم وأعط إذا هذه الخلاصة أين تجد همزه الوصل في الأفعال تجدها في ماضي الخماسي والسداسي وفي أمر وفي أمر الثلاثي والخماسي والسداسي ثالثا موضعها في الأسماء قال لا تكون همزة الوصل في الأسماء قياسا إلا في مصادر الخماسي والسداسي قياسا معناه إذا وجدت الفعل الخماسي تستطيع أن تأتي بمضارعه بمصدره على وجه صحيح قياسا إذا وجدت الفعل السداسي تستطيع أن تأتي بمصدره مقيسا حتى ولو لم ترجع إلى معاجم اللغه فاذا قلت لك اكتتب ما مصدرها ماذا تقول اكتتابا قياس لان افتعل مصدرها افتعالا اذا قلت لك انهمر ما مصدرها انهمارا استفحل استفحالا مصادر قياسية قال لا تكون همزه الوصل في الأسماء قياسا إلا في مصادر الخماسي والسداسي نحو انطلاق واستخراج وسمعت في أسماء عند من؟ السؤال عندك يا أبا أحمد في أسماء او في أسماء معدودة في أسماء منصرفة لماذا؟ على وزن افعال لو قال قائل هذه الهمزه قبل الالف اصلا هي قبل الالف ثلاثه احرف صح لكن الاصول اصلا فقط السين والميم لأن الهمزه زائدة والدليل الاشتقاق لانها مشتقه من السمو فاصولها السين والميم والواو والهمزة التي في آخره هي الواو فأصلها أسماء قلبت الواو همزة نعم قال وسمعت في أسماء معدودة وهي اسم وست وابن وابنم وابنة ومرؤ ومرأة واثنان واثنتان ويم المخصوص بالقسم ويم لغة فيه وال سمعت في أسماء معدودة وهي اسم وست وابن وابنم وابنة ومرؤ وامراه كم هذه واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة هذه سبعة إلى الآن واثنان واثنتان ويم هذه عشرة ويم لغة فيه حد عشر والموصولة إذن سمعت في ثني عشر اسما في ثني عشر اسما الذين قالوا في الأسماء العشرة ماذا أسقطوا ماذا أسقطوا أسقطوا, أسقطوا أيم لغة في أيم وآل الموصولة ابن هشام في أوضح المسالك قال لهم ايمو لو قلتم هي لغه في ايمن فابن لغه في ابن فاسقطوا الثنتين اسقطوا الثنتين او ابقوا الثنتين اما ان تسقطوا ايمو وتبقوا ابنمو ابنمو على الحكايه فهذا لا يستقيم واضح هذا مذهب ابن هشام في اوضح المسالك ثم قال لهم ال ان قلتم قد سبق الكلام على ال في الحروف فيقال ال الموصوله اسم والموصوله هي التي تدخل على اسم الفاعل واسم المفعول فتقول الضارب المضروب العاديات الموريات الموصولة بمعنى الذي فإذا قلت جاء القائم كأنك قلت جاء الذي قام جاء الضارب كأنك قلت جاء الذي ضرب الموصولة اسم عند بعض المحققين ومنهم ابن شام طيب فلذلك أدرجها قال وتثنية الأسماء وتثنية السبعة الأولى وهي اسمان وستان وابنان وابن وابنتان وامرآن امراتان فتحفظ ولا يقاس عليها اي ما تقدم يحفظ ولا يقاس عليه فعلم مما تقدم ان همزه الوصل لا تكون في حرف غير ال ولا في مضارع مطلقا ولا في ماض ثلاثي ولا رباعي ولا في اسم إلا مصدر الخماسي والسداسي والأسماء والأسماء المحفوظة اسم وما ذكر بعده هذه الخلاصة هذه الخلاصة واضح ثم قال آخر شيء فائدة في درس اليوم فائدة ال إن كانت جزء كلمة كما مر في قولنا الرجل فهمزتها وصل لأنها حرف هكذا أم لا وإن كانت كلمة برأسها يقصد الحديث عنها نحو قولك النكرة تدخل عليها ال فهمزتها قطع لماذا لأنها دخلت في ماذا في الأسماء دخلت في الأسماء واضح إذا نكتفي بهذا في درس اليوم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد لا اله الا انت استغفرك